في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فصبر صبراً جميلا إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه ونراه قريبا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وفصيلته التي تؤويه ومن في الاض ض جميعا ثم ينجيه كلا انها لظا نزعه للشوى كلا انها رزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا 119. وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين, إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون 110. والذين في أموالهم حق معلوم 111. للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم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 ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ